والستو من ابواب كتاب التوحيد الشيخ الاسلام محمد بلهاب رحمه وتعالى باب ما جاء فيه كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد لفاعله لانه يدل على عدم أو نقص تعظيم الرب جل وعلا من القلب أي من النهي عنه والوعيد لفاعله وكثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله تعالى ما يقتضي هيبة حليف رب جل وعلا ومعلوم أن تعظيم الرب جل وعلا من كمال التوحيد زوال التعظيم القلب قد ينافي في أصله وإذا نقص حنيذن يكونوا بي بحسبه إذا لم يعظم الله تعالى مطلقا حنيذن لا يكونوا موحدا لا يكونوا موحدا وإذا وجد أصل التعظيم وحصل نقص حنيذن يكونوا بي بحسبه قال أي من النهي عنه والوعيد لفاعله لما يترتب عليه أي على الحالف من منافات كمال التوحيد الواجب من منافات كمال التوحيد الواجب لأن هذا باعتبار الظاهر هو العصر لأنه موحد في عصله ومنتسب إله إلى الإسلام ويفعل أفعال المسلمين فالعصر فيه أنه ما قال كلمة التوحيد ولا فعل هذه الأفعال إلا من أجل وجود التعظيم في قلبه فإذا وجد شيء مما ينافي حنيذ نجعله منافيا للكمال ما ماذا أنه مناف ليل أصلهم لما يترتب عليه من منافات كمال التوحيد الواجب قال والحليف بفتح المهملة الحاء وكسر اللام اليمين اليمين والله ونحو ذلك وهو القسم كذلك حالف والقسم وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغه مخصوصه صيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي البا والواو والتاء بالله وتالله والله قال وقول الله تعالى احفظوا أيمانكم قال ابن عباس يريد لا تحلفوا احفظوا هذا أمر والأمر قد الوجوب الوجوه أيمانكم المأمور بحفظه هو الأيمان. فصار, الأيمان فصار حفظ الأيمان من الواجبات قال هنا ما المراد بحفظ الأيمان قال يريد لا تحلفوا هكذا اكثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير حصل حنث ونحو ذلك وقال اخرون احفظوا ايمانكم عن الحنث فلا تحنثوا ثلاثه اقوال اولا لا تحلفوا مطلقا وثانيا اذا حصل حنث لا تتركها دون تكفير التكفير حينئذ نكون واجبا ثالثا اذا حصل يمين عن يلتزم ما حلف عليه يلتزم ما حلف عليه فضوا ايمانكم عن الحنث فلا, فلا تحنثوا والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أن يفعل ما حلف على على تركه والله لا أفعل فيفعل يد يصير ماذا يصير حنثا هذا المراد به او يترك ما حلف على فعله والله لا افعلن والله لا افعلن لا افعلن فإنذ إما أن يحلف على شيء لفعله وإما أن يحلف على شيء في بتركه الحنث يكون فعل النقيض المخالف وكل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه فلا حنث فيه يعني لو قيل له هل ذهبت قبل أسبوع كذا قال والله ما ذهب هو كاذب مثلا فإنذ هذه اليمين لا تفتقر له إلى كفارة وإنما تكون الكفارة والحنث باعتبار المستقبل وما لا حنث فيه لا كفاره فيه لكن ان كان صادقا فقد بر الا فهو آثم لانه كاذب اعتبره كاذب هل ذهبت قال والله ما ذهبت هو ذهب عندئذ يكون كاذبا أما هل يتعلق بها حنث وكفاره الجواب له يكون ذلك باعتبار المستقبل الله لا أفعل في المستقبل ففعل عن نسمى يسمى حنثه اما باعتبار الماضي فلا قال هنا لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل، الا على شيء مستقبل. قال المحشي وأراد المصنف من الآية ما قال ابن عباس، وكلها متلازمة، كلها متلازمة. يعني الأمر بحفظ الأيمان باعتبار لا تحلف، ثم إذا حصل حنث لابد من الكفارة فهي واجبة، ثم الأصل هو التزام إذا لم يكن فيه مصلح فيه مخالفه النقيض، وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف. كثرة الحنث نابد من هذا مع ما يدل عليهم الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب كما سبع إذا أكثر من الحنث إذا أكثر من الحالف أكثر من من الحنث إذن هذا يدل على التعظيم أو لا لا شك أنه يدل على نقص التعظيم فيه في القلب لذلك قال تعالى واحفظوا أيمانكم قال عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب الحالف مراد به اليمين والكاذب هنا في هذا الحديث كما في الرواية الأخرى وأما الصادقه فلا عقوبة فيها حلف إذا حلف صادق وأتى بيمين صادق حنئذ لا عقوبة فيها وإنما يكون ذلك متى إذا كان ثم كذب الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب إذا كانت كاذبة قال منفقة مفعلة بفتح الميم والفاء بفتح الميم والفاء ما أفعالت من النفاق فتح النون والفاء ليس النفاق النفاق بفتح النون يقال نفق البيع ينفق بالضم نفاقا راجع راجع نفاق وهو الرواج ضد الكساد كسد الشيء يكسد من باب قتل يفعله كسادا لم ينفق يعني عكس إما الرواج وإما ما يقابله تبقى سن على لا تتحرك. يسمى ماذا؟ كسادا يسمى كسادا لم ينفق أو ينفق لقلة الرغبات فهو كاسد قال والسلعة بكسر السين المتاع أي الحالف نفاق ورواج للسلعة يعني إذا قيل للمشتري والله كذا وكذا صدق تعظيم لله تعالى فمشت السلعة صحيح؟ حينئذ هذا يكون فيه رواج وترويج لي للسلع بناء على أن المشتري مسلم والبائع مسلم وإذا حلف إنما يحلف يكون صادقا حينئذ يكون صادقا هكذا في ظاهنه فيعامل بهذه المعاملة قال أي الحلف نفاق ورواج للسلع وممحقه بفتح الميم والحاء ما فعل كذلك والمحق هو النقص والمحو ومحق الله الشيء أذهب بركته أذهب بركته وخيره وريعه وإن كان فيه مال ولو جاء المال لكن لا يكون فيه ماذا لا يكون فيه بركة يكون ماذا يزول سرعا والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا أو أنه لا يدخل عليه إلا كذا وكذا وقد يظنه المشتري سيما المسلم يظنه صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها, زيادة على قيمتها. والبائع كاذب في ذلك كاذب في ذلك فإنما حلف طمعا في الزيادة فيكون قد عاصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة فإذا ذهبت بركه كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه هذا من جهة المعنى وربما يكون كذلك باعتبار الظاهر يعني يحرق ماله يزول يذهب إلى آخره وربما ذهب ثمن تلك السلعة بكلية ذهب بكلية صابت آفاء فإنما عند الله إنما ينال بطاعته وإن تزخرفت الدنيا للعاصم فعاقبتها الاضمحلال والذهاب والعقاب الوبيل أي ثقيل وخيم قالوا عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان قال هو أبو عبد الله فارسي ابن الإسلام سابق أهل فارس وأصبحان إلى الإسلام ويقال له سلمان الخير أصله من من أصبحان أصبحان إصبحان يوسف في وفي الصحيح عنه أنه من رامه هرمز وأنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب كما أخرج البخاري يعني من سيد إلى سيد وقال ابن مندة اسمه وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم وقيل كان اسمه قبل الإسلام ما بهو هكذا ابن بودخشان ابن مورسلان ابن بهبو ذان ابن فيروس ابن شهرك من ولدي آبا الملك من ولدي آبا هنا قال من ولدان الملك من ولدي آبا الملك وكان أدرك وصي عيسى أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول شهد الخندق وروى عنه أناس بن عباس وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت الحديث ضعيف قال الحسن كان أميرا على ثلاثين ألفا توفي سنة ست وثلاثين قيل وله ثلاثمائة وخمسون سنة يعني عمره تجاوز ثلاثمائة خمسين سنة قال الذهبي وما علمت في ذلك شيئا يركن اليه يعني لم يثبت أنه تجاوز المائة الثالثة لكن أول موجود في كتب التاريخ أنه تجاوز ثلاثمائة سنة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ثلاثة هذا مبتدا وصوغ الابتداء بها أنها فادت التقسيم فادت التقسيم والنكره إذا أفادت التقسيم صار فيها نوع تعريف فإذن جاز الابتداء بها ثلاثة لا يكلمهم الله لا يكلمهم التكليم هو اسماع القول نفي كلام الله لهؤلاء العصات وعيد شديد في حقهم وعيد شديد في حقهم ودليل على أن الله يكلم من أطعه لا يكلم يكلم إذن تارة يأتي بالإثبات وتارة يأتي بي بالنفي صحيح لا يكلم معناه ماذا أنه يكلم في تارة، إذن هذه صفه ذاتية او فعلية، باعتبار الاحاد فعلية، لأنه تعلق بها النفي تارة والإثبات تارة. ينزل لم ينزل، استوى لم يستوى. حينئذ نقول هذه الصفات تعلق بها الإثبات والنفي بمعنى أنه يفعلها تارة وينتركها تارة، فهي صفات فعلية باعتبار الاحاد اما باعتبار الوصف الذاتي فهي صفة ذاتية، وكل صفة فعلية فهي ذاتية، كل صفة فعلية. وإنما هذا التقسيم باعتبار ما فااعتبار الرد على المخالف اعتبار الرد على المخالف قال هنا نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم ودليل عند اهل السنة والجماعة على ان الله يكلم من اطاعه يكلم بحرف وصوت كما مذهب السنة والجماعة اكنا بالتبئ <badly> كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة والاجماع قائم على ذلك وان الكلام صفة من صفات كماله دل وعلا وهو مذهب اهل السنة والجماعة ما اذا باري السنة والجماعة واضطولة الكلام لله تعالى. ليس مجرد لفظ شاعرة وإنما على وفق ما أراده الله تعالى لأن الأشاعر يثبتون صفة كلام هكذا لكن يفسرون بماذا؟ الكلام النفسي وأهل السنة والجماعة كلام النفسي عندهم شيء والكلام شيء آخر بل الأصل في إطلاق لفظ الكلام أنه لا يراد به النفس وإنما إذا أريد به النفس ما في القول يقيد ويقولون في اذا قيدوا في أنفسهم اذا هل ما يكون في النفس يسمى قولا قد يسمى لكن بالقيد أما إذا قيل القول فلا يطلق إلا على اللفظ والحرف على اللفظ ولا يراد به ماذا المعنى ومسمى القول ومسمى الكلام اللفظ والمعنى معا ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون, دون اللفظ قال هنا ولا يزكيهم هذه العقوبة الثانية ولهم عذاب اليم ثلاث عقوبات ولهم عذاب اليم قالوا هذا من تمام العقوبه لهم والزكاه في الاصل الطهاره لا يزكيهم لا يطهرهم والنماء والبركه والمدح والزيادة أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب عذاب اي عقوبه اليم موجع اليم يعني موجع ففسروا بماذا اليم فعيل بمعنى مفعل لان فعيل ياتي بمعنى فاعل وياتي بمعنى مفعول وهنا المراد به ماذا ها فاعل اليم موجع اوجع يوجع فهو موجع موجع قال هنا فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم وهذا زجر عظيم لمن له عقل عن تعاطي هذه الاعمال السيئه لمن له عقل وكذلك له قلب كذلك له له قلب اذا ارتمع العقل والقلب حينئذ اثمر القبول الاستجابه قال هنا أشيمط زان هذا الأول أشيمط أشيمط أفيع وفيع الأصل الشمط بيض شعر الرأس يخالطه سواد قال الرجل أشمط أشيمط على وزن التصغير هذا قال صغره تحقيرا له هذا من, من أغراض التصغير أن يكون ماذا أن يكون لي للتحقير وقد يكون للعكس وهو التعظيم وهو التعظيم لنا طويل هذا تحقير له طويل وعلمي صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية يعني الشهوة التي تكون في النفس داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه شيمط زاني, زاني الزنا لما يكون مرتبا على وجود الشهوة في النفس وكلما كبر الإنسان حليد ضعفت شهوته وكلما كان شابا كانت أقوى فإذا زن وهو شاب الداعي موجود وأما إذا كان شيمط مط حين ما الداعي هذا يدل على ماذا؟ على أنه يحب هذه المعصية وفرق بين النوعين معصية تقع والفاعل لها محب لها هذا ذنبه أعظم في الشرع وقد لا يكون محبا لها لكنه ماذا؟ تبع هواه لغفلة وشهوة نحو ذلك حين يكون أخف من, من جهة العقوبة العقوبه قال وذلك لأن داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه فدل على أن الحامل له الذي دفعه الى الوقوع في الزنا الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور هذا أعظم إذا تعلق القلب بالمعصية محبة ورغبة وطمع في تحصيلها هذا عقوبته أعظم وأشد ممن يقع في المعصية هكذا هفوة وعدم الخوف من الله وخشيته يعني يدل على هذا النوع وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها ضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغنيض العقوبة عليه مطلقا ليس خاصا بذو شيء الزاني بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله غني إذا سرق ليس كالفقير إذا سرق صحيح ليس, ليس في الحكم واحد يختلفان وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع هذا الأول شيء زاني وعائل مستكبر عائل مستكبر العيلة والعالة والفاقة يعني تفسر بي بالفقير يعني. يقال عال يعيل عيلة وعيولا إذا افتقر فهو عائل ما هو عائل ومنه وجدك عائلا فأغنى. فاغنى لما قال فاغنى علمنا أن عائل به ماذا الفقر متقابلان لأن اللفظ قد يحتمل بالسائر جاء مقابله في القران حيث تحمل على المعنى المقابل فالمقابله هنا باغنى بينت أن عائلا أي فقير مستكبر الاستكبار الترفع والتعاظم وهو نوعان استكبار عن الحق بان يرده او يترفع عن القيام به واستكبار على الخلق استكبار على الحق واستكبار عن الحق واستكبار على الخلق كلاهما استكبار واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم وفي الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس ذراء الناس قال هنا أي فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر تكبر قد يقع ماذا؟ مع الموجب وهو أن يكون غنيا فيتكبر على الناس أما فقير تتكبر على أي شيء صحيح؟ يعني ليس تم موجب فيه في نفسه أي فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة وإيه الزعيم فيتكبر والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر هذا يدل على ماذا؟ على أن المعاصي قد تقيد باعتبار العقوبة وزيادتها باعتبار وجود الداعي أو عدمه صحيح؟ وجود الداعي أو عدمه فإن وجد الداعي فهي اخف ذنباً وان كانت معصية وإذا انتفى الداعي عظمته ولذلك المعصية الواحدة قد تختلف من حيث العقوبة وما يترتب عليه بل من حيث الجرم كذلك باختلاف فاعلها ولذلك ذكر ابن القيم كغيره أن ما يقوم بالقلب قد يجعل الكبيرة صغيرة وقد يجعل الصغيرة كبيرة إذا كان لا يبالي ولا يستحضر مراقبة الرب جل وعلا وفعل صغيرة وكأنه ما فعل شيئا هذا كما لو فعل كبيره وقد يفعلوا كبيرة في نفسه من الخوف من الله تعالى والاستحياء أن يطلع عليه الرب جل وعلا أو من الخلق ذلك هذه المعاني القلبية تحرك فيه الذنب من حيث العقوبة من حيث ذاته جرمهم قال هنا لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر تستكبر على أي شيء فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبرة طبيعة له صار طبيعة محب له كامن في قلبه فعظمت عقوبته عظمة عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي ورجل هذا الشاهدنا ورجل جعل الله بضاعته الله بالنسبه جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بهذا تفسير جعل الله بضاعته كيف جعل الله بضاعته فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا, إلا بيمينه لا يشتري ولا يبيع سواء كان صاحب المحل يشتري صحيح وكذلك اذا اراد ان يبيع وهذه جمله تفسيريه لقول جعل الله بضاعته معناها كلما اشترى حلف وكلما باع حلف واستحق هذه العقوبه لانه ان كان صادقا فكثرة ايمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفه للنص سابق واحفظوا أيمانك هذا ان كان صادقا يعني لو كان صادقا فلا يكثر من من الحلف وليس المراد انه لا لا يحلف اذا كان كاذبا ومع ذلك فليحلف كما شاء لا لا يكثر من من الحلف وإن كان كاذبا فقد جمع بين اربعه أمور اذا كان كاذبا اولا الاستهانه باليمين مع المخالفة للايه ثانيا كذبه، ثالثاً أكله المال بالباطن، رابعا يمينه يمين غموس، يمين غموس، وفي الحديث من حلف على يمين هو فيها فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، قال هنا بنصب لسم الشريف الله جعل الله رفع بهم، أي جعل الحلف بالله بضاعته بضاعتهم، وله من حديث عصمة ابن مالك. وله في المعجم الكبير للطبراني سنادو ضعيف حسنه بعضهم قال اتخذ الايمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل وسمه بضاعة له لملازمته له وغلبته عليه وهذا الشاهد من, من الحديث للترجمة وكل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف كان موحدا قد يكون كافرا يعني إذن حلف أو لا ليس بعد الكفر ذنب تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفه بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي إليها قال رواه طبرني بسند صحيح وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق سلعته بالحالف في الكاذب وفي الصحيحين من حديث أبي هرارة الله تعالى عنه رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العاصر ليقتطع بها مال رجل مسلم وبعد العصر ليس قيدا لو كان بعد الفجر وبعد الظهر وفي رواية رجل بايع رجلا سلعة بعد العاصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك وهو على غير ذلك ففي هذه الحديث شده الوعيد على كثرة الحلف المنافي لكمال التوحيد لانه يدل على نقص التعظيم في القلب والتعظيم من اعمال القلوب الواجبه كالتوكل والخوف والانابه والرجاء التي مرت معنا وبواب المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكل وعلى التوكل الواجب واجب اذا انتفى التوكل من القلب مطلقا فهو كافر لانه جعله بعد شرطا للاسلام وشرطا للايمان كما مر معنا كذلك التعظيم كالتوكل إن زال من القلب فهو كافر ليس بمسلم وقد يحصل عنده نقص بحسبه قالوا في الصحيح وهو بالصحيحين وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني قرني خير امتي قرني خبر خير مبتدا قرني هذا خبر والمراد الأمة هنا أمة الإجابة من كفر لا خير فيه خير أمتي إذا فيه خير أم لا فيه خير والكافر ليس فيه خير إذا دل ذلك على أمتي هنا المراد به امه الإجابة يعني المسلمين يعني المسلمية. خير أمتي قرني ثم الذين يلونه قال الخبر في الصحيحين واكثر لوايات البخاري خيركم قرني خيركم قرني على تقدير حذف المضاف أي أهل قرني خيري المراد بها الوصف ليس للزمن وإنما المراد به من يعيش في الزمن هذا المراد خيركم قرني خيركم إذا المراد به اهل قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي أهل قرني وجاء في رواية أهل قرني واختلف في القرن يعني ما المراد به فقيل من أربعين إلى مئة سنة يعني وهو المعتبر لكن بمعظم الناس معظم الناس فإذا كان معظم الناس فقرن قرن وما يعني إذا كان ما بقي إلا صحابي أو صحابيا فقط يعني لا يكون زمن الصحابة فهذا زمن زمن التابع انما الغالب الأكثر إذا كان الاكثر هم الصحابه فالزمن زمن الصحابه فهو القرن الاول وان كان الأكثر والغالب هم التابعون ولو وجد بعض الصحابه فليس زمن الصحابة وانما هو زمن التابع. فهو القرن الثاني ليس هو القرن الاول اذن المراد به ماذا المعظم ليس المرض ان يوجد شخص واحد فقيل من أربعين الى مئة وهو المعتبر يعني مشهور عند اهل العلم فخير الامه قرنه لفضيلة أهل ذلك القرن مطلقا في العلم والإيمان والعمال الصالحة لغلبة الخير فيه لغلبة الخير فيه وكثرة أهله وقلة الشر وأهله واعتزاز الإسلام قلة الشر يعني ليس مرض عدب الشر لا بد منه معصية تقع معاصي واقع ليس المعصي لو كانوا الصحابة رضي الله تعالى فوقوع المعصية لا يخرج لا يخرج وكذلك المجتمع عن كونه ماذا صالحا لا يخرج العبد في نفسه إذا وقعت منه معصيه فتاب ان يكون صالحا بل هو صالح ووقع في معصيه الله عز وجل كتب ذلك على بني ادم نريد وقوع المعصيه شيء وكونهم ماذا يصرون على المعصية شيء اخر فالاصرار هذا له حكمه والوقوع في المعصية له له حكمه قال هنا فخير الأمة قرنه لفضيله اهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة لغالبة الخير كثرة الخير وقد يوجد شيء من من الشر وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من زنا ومن سرق وما أخرجه عن كونه أفضل القرون وكثرة أهلي وقلة الشر وأهلي واعتزاز الإسلام وكثرة العلم والعلماء واشتداد الإنكار على من ابتدع كالخوارج القدرية نحوه وجدت ماذا الـ الـ الـ هذه الـ الفرق ما وجدت إلا في آخر عهد الصحابة مع كون إذا قيل بأنه قرن الصحابه أو قرن التابعين كلاهما قد زكي من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نشأت البدع في في ذلك الزمن هل وجود البدع الخوارج المعتزلة والجهمية أخرج القرن عن كونه من خير القرون الجواب لا إذن وجود هذه لكون الصحابة أو التابعين قد أنكروا وإذا أنكرت البدعه أو المعصية حينئذ هذا يجعل الأصل هو الخيرية بخلاف ما إذا سكت عنها قال الخوارج القوارج القدرية و... ونحوهم وفي حديث المسعود في البخاري خير الناس قرني خير الناس قرني هكذا وهو المراد إذا المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط ولهذا ثبت في البخاري بعثت من خير قرون بني يعني خير الناس قرني هل الناس المراد به الصحابة عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده أو مطلق البني آدم في قولان والظاهر أن المراد به ماذا مطلق بني آدم مطلق بني آدم. يعني خير الناس يعني الصحابة جيل الصحابة وقرن الصحابة وما ورد في ذاك الزمان من أهل العلم خير الناس مطلقا حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام ولذلك جاءت الرواية هذه مفصحة خير الناس قرنه وهو المراد إذا المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة للناس عموما وليس للأمة فقط ولهذا ثبت في البخالي بعثت من خير قرون بني آدم, بني آدم إذا العبر بماذا ببني آدم على جهة العموم وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط وقول خير أمة فيقال إنه خاص داخل في العام ولا تعار إذا قال خير أنا أو خير أمتي كما جاء الحديث الذي معنا هذا خاص وخير الناس عام وذكر الخاص بحكم لا ينافي العام لا يدل على التخصيص صحيح هل بينهما تعارض خير الناس هذا دل على العموم مطلقا يعني بني آدم وخير الناس وخير أمتي قال خير أمتي حينئذ أمتي هذا خاص وخير الناس عام هل بينهما تعارض هنا لماذا لأنه إذا ذكر الخاص بحكم لا ينافي العام لا من مخصصات بعضهم جعلهم من المخصصات لكن ليس بصوابه بل هو ماذا بل هو من ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام للاهتمام به اذا قلت ماذا اكرم الطلاب واكرم زيدا هل هذا تخصيص بمعنى لا تكرم الى زيدا لا ليس تخصيصا وانما اكرم جميع الطلاب لكن زيدا هذا خصه بمزيد اكرام بمزيد اكرام قال هنا خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر قرنين بعد قرن صلى الله عليه وسلم اي فضل الذين يلونهم على من بعدهم على من بعدهم يعني زمن الصحابه مطلقا عرفنا وكذلك باعتبار ما بعده هو أفضل ثم التابعون أفضل ممن بعده والمراد به الجمله معه مع الجمله ليس الفرد به بالفرد قال اي فضل الذين يلونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم يعني العبره بماذا العبرة بماذا؟ العبرة بظهور الإسلام ومقابل الإسلام ليس المراد إعدامه الا يوجد وإنما إذا وجد أنكره بدع المعاصي إذا وردت لابد من من إنكارها فمع انكارها لا يخرج ماذا؟ البلد أو العام أو المجتمع عن كونه صالحا قال وكثرة الداعي أي فضل الذين يلونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثره الداعي إليه والراغب فيهم والقائم به والقرب من نور النبوة وما ظهر فيه من البدع أنكره يعني لا يقول أن القوارج وجد في زمن الصحابة خرجوا على علي كيف يقال ماذا خير الناس قل لا أنكرت البدع وإذا أنكرت البدع هذه قريب إن لم تكن مساوية لعدمها كانها لم لم توجد أنكر والسعظم وأزيل كبدعة الخوارج القدرية والرافضة وتلك أي البدع وإن ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتوب وأما القرن الثالث فهو دون الأولين أو كذلك لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء فيه متوافرون وقد تصد كثير منهم لإنكارها والإسلام إذ ذاك ظاهر والجهاد قائم عبر بالكتاب والجهاد قال هنا قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث مرتين كما في الروايه الأخرى هذا الشك من رواه الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه والمشهور من الروايات أن القرون المفضله ثلاثة لكن بعد ذكر قرنه ذكر قرنين ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثه من الجفاء في الدين وكثره الأهواء قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهد ذكر بعض مزايا ما يكون بعد هذه الأزملة الثلاثة ثم إن بعدكم قوم هكذا بالرافح ياتي توجيهم والاصل ماذا قوما هكذا <تصفيق> يشهدون ولا يستشهدون قال قوم بالرفع هكذا في بعض روايات البخاري وغيره فانكرها بعض اهل العلم لان هذا يعتبر في ظاهره يعتبر لحل في الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن عليدي نكون من من الراوي لكن له توجيه ومتى ما وجهت عليدي مقدمه اذا وجد لها تخريج او مقدم قوم بالرفع هكذا في بعض روايات البخاري وغيره وهي مخالفه لقواعد العراب لماذا مخالفه اسم ان عين ان يكون ماذا يكون منصوبا ان من ان بعدكم بعد هذا لا يمكن يكون اسم ان بعدا ضرف ظرف ما يكون اسم ان عين ان لابد ان يكون ماذا ما بعده اذا ان بعدكم قوما هذا الاصل قوما بالنصب جاء الرفع وهي مخالفه لقواعد الاعراب في الظاهر يعني نقول في الظاهر والرواية المشهورة التي شرح عليها الشرح قوما بالنصب قوما بابنص وبالرفع هذه الموجودة في البخاري رحم الله تعالى عنده رواها قال وجوز العيني رفعه والعيني معروف فيه في لسان العرب جوز ماذا جوز رفعه بفعل محذوف تقدير يجيء قوما إن بعدكم يجيء قوم يجيء قوم وفي بعض الروايات يجيء قوم لا به بما قدرهم وفي بعضها يكون قوما لكن بدون ذكر إن بعدكم إن بعد يجيء قوم ولم يذكر إن, إن بعدكم وقيل إن إن اسمها أو اسمها ضمير الشان إن بعدكم قوم حينئذ إذا قيل إن قد تكون بمنزلة إن إذا خففت إن حين تعمل وإذا تعمل وتهمل وإذا أعملت قد تعمل في ضمير الشان وقال إنهم إنه أنه أنه, أنه فإن أن هذا الأصل فعن ذلك يقول إنه بعدكم قوم بعدكم هذا صار خبر مقدم وقوم هذا ممتد ما أخبر جملة خبر ان واسمه إنه ضمير الشام وإذا خرجت على هذا الوجه لا يشكى لا فيه قالوا فيه نعم لكن بدون ذكر إن بعدك ويشهدون أي الزور يشهدون أي الزور شهادة الزور قال ولا يستشهدون ولا يستشهدون يعني لا يطلب منهم ماذا الشهاده يتبرع بي بالشهاده يتبرع بي بالشهاده قال اي لا تطلب منهم الشهاده لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها اي بامر الشهاده وعدم تحريهم الصدقه لقله دينهم وضعف ايمانهم مباشره ما عنده مانع ان يدلي بشهاده وهو كاذب فيها لقله دينهم قال لقلة دينه وضعف إيمانه والذم لمن شهد بالباطن لما في بعض الألفاظ ثم يبشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد يكون كاذبا ولقرنه بالخيانة ولا منافاة بينه وبين حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها لأن هذا في حقوق الله التي لا طالب لها فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها لا إشكال فيه وفي حقوق الأدميين يعني تفريق بين الحقين حق الله تعالى وحق الأدميين وفي حقوق الأدميين التي لو لم يأتي بها الشاهد لضاع حق من هي له لعدم علمه به بها وأما إذا لم يحتاج ولم يطلب لا يقول عندي شهادة عام إذا لم يطلب منه لا يقول عندي, عندي شهادة وقيل أي يتحملون الشهادة من غير تحميله قال ويخونون ولا يؤتمنون ويخونون أن يخونون من ائتمنهم الخيانة ضد الأمانة وهي الغدر والخداع في موضع الإتمان أي يخونون من ائتمنهم ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة وفي دلالة على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم قال وينذرون ولا يوفون يعني كلما أراد شيئا نذر علقه لكنه لا يفي لكنه لا, لا يفي هذه من سمات القرون المتأخرات أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر وهذا لا ينافي حديث النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير وإنما هو تأكيد لأمره يعني لا يدل على أن النذر جائز في أصله لكن وقع لكنهم لا لا يفون وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامه وقلة إيمانه ويظهر فيه السمن يعني المفرط للتوسع في الماكل والمشان في المآكل والمشارب. ليس السمن أن يولدها كذا سمين أو يكون طبيعة له لا وإنما بسبب يعني المفرط التوسع في المآكل والمشارب الرغبة في الدنيا ونير شهواتها والتنعم بها والغفلة عن الدار الآخرة والعمل لها وليس المراد مطلق السمن ليس المراد أجد من التابعين من أمة التابعين من هو سمين فإنه لا يخل منه زمان ولا عيب فيه ليس فيه ماذا ليس فيه عيب لأنه خلق أو ليس من صنعه ليس من صنعه لكن الذي يكون سمينا بسبب الاكل والشرب هذا من صنعي هذا اعتبر ماذا؟ اعتبر من من صنعي قال وفي حديث أنس الذي رواه البخاري لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه شر منه في الجملة حتى تلقوا ربكم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى كثرت البدع حتى كثرت البدع وفشى الشرك وعمرت المساجد على القبور وشيدت عليها القباب وعبدت من دون الله عادة الجاهلية الأولى بل صار كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشرك ولذلك البدع ما وجدت إلا من, من جهة العلم ناس من العام هذا الأصل هم الذين يؤلفون ويكتبون ويدعون ويستنبطون ويستدلون وكذلك الشرك ويبدع من ينكر ذلك ويكفر ولكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة تقوم بها الحجة على خلقه إلى قيام السحر في كل زمان لابد من داعي إلى التوحيد وفيه عن ابن مسعود فيه يعني في صعب مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يعني بعد القرن الثالث يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يعني لا يبالي قدم اليمين قدم الشهادة أيس عنده اشكال ويشهد كذبا ويحلف يحلف قبل الشهادة أو بعد الشهادة المهم ماذا؟ أن ينطق صرح في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك، بخلاف الروايه السابقة قال فيه الإشارة إلى التسارع في الشهادة اليمين تسارع في الشهادة اليمين لضعف الإيمان أو لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وكثره المعاصي والذنوب فيخف أمر اليمين والشهادة عنده تحملا واداء عملوا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك وهذا من أعلام النبوة فإنه قد وجد ذلك وجد ذلك يعني في هذه العصور قال قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا أي أولياء أمورهم آبائهم كانوا يضربوننا على الشهاده يضربوننا على على الشهادة والعهد ونحن صغار إما على عدم أدائها وإما على عدم الكذب فيها يضربوننا على الشهادة عليها إن شهيدنا زورا أو إذا شهيدنا مطلقا ولم نقم بأدائها أو على المبادرة بالشهادة والعهد أن يتسابق ليها يعني أن يربوا على ماذا على تحفظ الشهاد على تحفظ في قال ونحن صغار قاله نبيه إبراهيم وهو النخعي والعلم مراده أصحابه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما هي عادته في النقل عنهم وهكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمه الله به فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكره وفيه تمرين الصغار على طاعة ربه طاعة ربه ربي الصغير على ماذا؟ على هذا الأصول العامة ونحن صغار جملة حاليا ونحن صغار اي يضربونهم للتاديب دل على أن الصبي تقبل شهادته وفيها خلاف قال هنا وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وفعلهم ذلك إنما هو لألا يعتادوا الزام أنفسهم بالعهود وهي الايمان لما يلزم الحالف من الوفاة وربما اثم وكذا الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه يعني نشأ على على ذلك فربما, أد... فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره فإن من شب على شيء شاب عليه شب, شب الغلام يشب بالكسر شبابا أدرك طور الشباب, أدرك طور الشباب شاب عليه شاب يشيب شيبا شيب معروف يعني كبر على على ذلك إذن في هذا الباب أن كثرة الحال مطلقا لو كان صادقا هذا مناف لي كمال التوحيد الواجب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه هذا الباب الثالث والستون من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في ذمة الله ذمة العهد ذمة بمعنى, بمعنى العهد وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته يكون, ماذا؟ ها يكون فيه في الذمة والذمة هذا أمر اعتباري علقت به أحكام الشرعية والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين في العهود قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها وإتمامها إذا اعطيت احدا قال المراد التي تدخل في العهود وان عدم الوفاء عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد فهو قدح في التوحيد يعني هذا الباب كالباب السابق يدل على نقص التعظيم الذي يكون فيه في قلبه تعظيم الله تعالى قال وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله إذا عهدتم بعهد الله يعني اذا كان ثم عهد بين اثنين وجعلت الله تعالى كفيلا حينئذ تفي الوفاء يكون واجبا الوفاء يكون واجب. أوفو هذا أمر والأمر اغتضي الوجوب. أمر من الربع من اوفى يوفي وفا يفي أوفا يوفي صحيح من الثلاث وفى يفي بفتح الياء وأوفو حينئذ ماذا يوفو بضم الياء والإفاء اعطاء شيء تاما ومنه إفاء الكيد والميزان وأوفوا بعهد الله بعهد الله هذا يصح ان يكون ماذا من اضافه المصدر الى فاعله بعهدكم الله ويصح ان يكون من اضافه المصدر الى الى الفاعل صح الوجهان الى الى الفاعل او الى المفعول بعهدكم الله او بعهد الله ايا قال اذا عاهدتم هذا توكيد لانه اذا قال بعهد الله معناه ماذا اذا عاهد حينئذ يكون من من باب التأكيد تنبين على وجوب الوفاء أي إذا صدر منكم العهد فلا يليق بكم أن تدعوا الوفاء إذا صدر منكم العهد فلا ينبغي ولا يجوز أن تترك الوفاء قولي تعالى أوفوا حديث دل على أن عدم الوفاء والإيفاء يعتبر من من المعاصي قال هنا أمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الايمان ومراد المصنف رحمه الله ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك وهو فرض من أفراد معنى الآية السابقه فإنها دالة على وجوب الوفاء بذلك الآية التي معنها أوفوا فإنها دالة على وجوب الوفاء بذلك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيده ولا تنقضوا النقض والحل وشبه العهد بيب لانه لأنه عقد بين المتعاهدين عقد بين المتعاهدين قال ولا تنقضوا العيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إذا قال أعاهدك بالله بالله فقد جعل الله عليه في أعاهدك بالله فيجب حينئذ إذن أن يفي قال هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق للأيمان الواردة على حث أو منع ظاهر الآية العموم ظاهر العموم لكن بعضها العلم قيدها بأنها المراد ماذا الأيمان التي تكون في ضمن عهد وأما إذا لم تكن في ضمن عهد وحينئذ إذا كانت على حث أو منع فليست داخلة في النص لكن ظاهر النص العموم قال مجاهد يعني الحلف أي قال مجاهد يعني الحلف أي حلف الجاهلية كسر الحاء يعني الحلف أي حلف الجاهلية وروى أحمد وروى مسلم كذلك عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إلا شدة أي أن الإسلام لا يحتاج معه إلى إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لماذا؟ لأن التمسك بالإسلام كاف لا يحتاج إلى حلف فإن بالتمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيهم وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد يعني لمن نقض الايمان بعد توكيدها تهديد ووعيد لمن نقض الايمان بعد توكيدها قال هنا ولا تنقض الايمان بعد توكيدها الآية وعن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سلية أو هذا للتنويع جيش أو سلية لوجود الفرق بين النوعين قال أي جعل شخصا أميرا إذا أمر أميرا فعل امر يعني جعل على الجيش أميرا والأمير في صدر الإسلام عام يعني يتولى كل شيء الصلاة والفتوى والقضاء وما يتعلق به الجيش وتصرفه نحو ذلك فهو عام أي جعل شخصا أميرا على جيش أي جنود أو سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه مقدمة الجيش والغزاة أو الخيل من الى إلى الأربعمائة ونحوها فإن كثر فهو الجيش, ما هو الجيش يعني الصلاحات قديمة, قديمة فإن كثر فهو الجيش قال الحربي سرية الخيل وتبلغ أربعمائة ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك سميت سريه لأنها تسري في الليل, تسري في الليل سرى يسري سرا يعني يمشي في الليل سمى ماذا؟ يسمى إسراء تسري في الليل غالبا ويخفى ذهابها وبريده هو ابن حصيب الأسلمي تقدمه هذا الحديث بالرواية ابنه سليمان عنه قال إذا أمر أميرا على جيش سريه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم والوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه اتمام به أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه أي بتقوى الله في نفسه وأن ينظر في من معه يعني يقيم العدل يقيم العدل بينه ومن معه من المسلمين خيرا أي أوصاه في خاصته بتقوى الله يعني أنت في نفسك أي بالتحرز بطاعته من عقوبته وهي كلمة جامعة يعني التقوى يدخل فيها فعل جميع الطاعات واجتناب المحرمات أمير إذا كان متقيا تقى من تحته والعكس به؟ بالعكس وأوصاه أيضا بمن معهم إلى المسلمين أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليه وتعريفهم بما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما يكره ينيد يكون داخلا في مفهوم التقوى فيتقي في نفسه ويتقي اتق الله تعالى في من تحته قال هنا فقال اوذو بسم الله في سبيل الله اوذو هذا أمره الامر اقتضي الوجود اوذو بسم الله في سبيل الله في سبيله هذا متعلق بقوله اوذو في سبيل الله وهي دلاله على الاخلاص في سبيل الله اشرع في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له فتكون الباء في بسم الله هنا الاستعانة بالله والتوكل عليه يعني ليس المراد أنه إذا أراد أن يقاتل قال بسم الله كما إذا أراد أن يقل وإنما أراد به الإشارة إلى الاستعانة وقيل ماذا؟ قيل بقول آخر أنه يقول بسم الله عليد تشرع البسمان عند بدء القتال على ظاهر هذا النص لكن ظاهر الله اعلم ماذا؟ أن المراد به الاستعانة بالله تعالى أغزوا في سبيل الله الإخلاص مع الاستعانة ففيه إياك نعبده وإياك نستعين حينئذ جمع بين بين أمرين قال أن في فعل غزو مستعينين بالله مخلصين له فتكون الباء في قول بسم الله هنا الاستعانة بالله والتوكل عليهم فيكون المراد أن يكونوا دائما مستعينين بالله في جميع القتال وقيل أراد أن يفتتح الغزو بسم الله والأول أظهره قال وفي سبيل الله أي طاعتهم يعني اشاره الى الى الاخلاص وايضا ان يكون الجهاد على على الشريعه الجهاد عباده عباده او لا عباده فلا بد من تحقق الشرطين الاخلاص والمتابعه الاخلاص والمتابعه لا بد منهما معا لا يكفي الاخلاص مع المخالفه ولا يكفي الموافقه مع عدم, مع عدم الاخلاص لا بد ان يجمع بين بين امرين وجهه انه كغير كالصلاه كما انه لابد ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يجاهد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم فالجهاد له احكامه الشرعيه قال أي طاعته كما في الروايه الاخرى وفي الحديث من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا كلمه الله عليه الشريعه أن يحكم به بشرع الله تعالى وما عدا ذلك فلا يكون فيه في سبيل الله لا يكون في في سبيل الله هذا المراد به والله اعلم امتداء وانتهاء واضح أن يكون امتداءاً و... وأنت أما أن يقاتل يقاتل ثم بعد ذلك لا يدل عن الخاتم هذا ليس في سبيلنا لابد أن يكون امتداءاً و... وانتهاءاً ولذلك قال أهل العلمي لما جوز الخروج على الحاكم الذي يجوز الخروج عليه قالوا يجوز خلعه ووضعه ها من هو أهل محله وأما مجرد الخلع ثم ترك المحل مشغولاً هذا لا يص... ليس... ليس خروجاً شرعياً ليس خروجاً شرعياً لابد من إزالته إسقاط الرأس ووضع من هو أهل لي لذلك لابد من اجتماع الأمرين كذلك الجهاد يجاهد من أجل ما يقام شرع الله تعالى لابد أن يكون هذا ممكن باعتبار ما بعد الجهاد وإلا لن يكون الجهاد قال هنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله وهو في سبيل الله وما عدا ذلك فلا لأن هذا له مفهوم ومخالفه قال قاتلوا أمر ما هو للوجوب قاتل من كفر بالله من كفر بالله ما قال قاتل الكفار لماذا؟ للإشارة إلى العلم تنصيصا لأن من كفر بالله وإن كان اسم الموصول مع صلته في قوة, قوة المشتق لأن الرجوع إلى الاصل كفار الذين كفروا هذا دليل على الإشارة العليه يعني قاتل لماذا؟ لأنهم كفروا لأنهم كفار قاتل من كفر بالله من كفر بالله إذا قاتل هذا أمر الأمر اقتضل الوجوب هو معلوم يا ايها النبي جاهد الكفار وقال يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين, يلونك. الذين يلونكم من الكفار وقولوا من كفر أي لكفره فهذه العلم من الأمر قال هنا هذا العموم من كفر بالله هذا عموم أولى عام يشمل كل كافر من أهل الكتاب أو غيره من أهل الكتاب أو غيره هذا العموم الشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم في كل زمان وقد خصص منهم من له عهد من له عهد قال وكذا الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم لأنه هذا علا لعدم قتلهم لأنه لا يكون منهم قتال غالب يعني جاء استثناء قاتل من كفر بالله ولو لم يحارب من النسوان والصبيان نحو ذلك الجواب لا وإنما يراد به ماذا من قاتل قال فإن حصل منهم يعني من النسوان والصبيان نحو ذلك إن حصل منهم قتال أو تدبير يعني بالرأي والإعانة قتلوا لا فرق بينهم حينئذ يعني أراد هنا ماذا أن يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من كفر بالله هذا عام لكن أريد به الخاص أو أنه مخصوص وخرج النسوان والشخ الكبير والصبي الذي لم, لم يقاتل لكن هؤلاء ليس مطلقا إن قاتلوا ولو بالرأي والمشور والإعانة حين قتل مع من قتل قاتل من كفر بلا أغزو ولا تغل اغزو كرر ماذا الأمر كرر الأمر بالغزو اهتمام بأمره ولا تغل نهى عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها وقد قال تعالى ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه من الكبائر تبر من من يعني قبل أن تقسم الغنيمة يسلو. هي سرقة لكن لتخصيصها بالغنيمه سميت غلولا وقال عليه الصلاة والسلام لمخرجه ماج حديث حسن كذلك كلمه مالك الغلول عار ونار يوم القيامه ولا خلاف في تحريمه لا خلاف في تحريمه انه من الكبائر ويعزر من؟, من الكبائر الغال في الدنيا باحراق رحله كله الا المصحف إلا إلا المصحف لحرمته والسلاح لفائدته السلاح لفائدته وما فيه روح لانه لا يجوز تعذيبه بالنار قال ولا تقولوا ولا تغدروا هذا الشاهد من الحديث لا تغدروا هذا الشاهد من الحديث ولا تمثلوا تغدروا بكسر الدال غدروا نقض العهد نقضوا العهد تغدروا بكسر الدال اي لا تنقضوا العهد والتمثيل في قوله لا تمثلوا التشويه بالقطن كجدع انفه واذنه ونحو ذلك من العبث به هذا العصر ما لا يجوز شرعا هذا العصر لكن إذا مثلوا هل يمثل بهم نكاية أو لا محل خلافه والصواب أنه يجوز يعني يكون هذا النص الحديث مخصص به بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليه يعني إذا مثلوا مثلنا لا يشكل في فيه الآاصر قتل الصبيان لكن لو قتلوا صبياننا لا بأس أن نقتل صبيانا لو قتلوا نسواننا لا بأس أن نقتل النسواء كذا يكون من بابي القصاص قال ولا تمثلوا إذا التمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفي وأذني ونحو ذلك من العبث وجز رأسي كذلك دخلوا فيه قال ولا تقتلوا وليدا اي لا تقتلوا صغيرا لا تقتلوا وليدا اي لا تقتلوا صغيرا الوليد المولود والصبي والعبد وكذا النساء والرهبان لأنهم لا يقاتلون فإن قاتلوا قتلوا كما تقدم او يحرض على القتل او يكون لهم راي فيه في الحرب ولو ما يسمى بالاستفتاء اليوم هو فيه في هذا تصويت هذا الاستفتاء ونحويه على الحرب او عدمه داخله فيه في النص حين يكون من الراي قال واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال اختصار واذا لقيت عدوك هذا فيه تهييت ما قال الكفار عدوك اذا فيه ماذا فيه استشعار يهيج ماذا الجنود تهييج لقتالهم وقول المشركين الذي دخل فيه جميع الكفار حتى اليهود والنصارى فادعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال يعني قال هذا أو, أو ذاك قال هنا شك من الراوي ووزنهما ومعناهما واحد ويفسر احدهما بالآخر يعني الخلال هي الخصال والخصال هي, هي الخلال قال فأيتهن أيتهن, أيتهن بالرفع والنصب فأيتهن ما أجابوك؟ فاقبل منه وكف عنه ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منه قال فأيتهن قال هنا ايه منصوب بأجابه منصوب بأجابه أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا فيعد إلى الثاني بحرف الجر عد حرف الجر وقيل أيته اسم شرط مبتدى اسم شرطين. مبتدأ وما زائد والعائد إلى اسم الشرط محذوه والتقدير فأيتهن ما أجابوك إليه فقبل قال هنا وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزياده ثم وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام ليس هناك ترتيب ليس هناك تراخي وإن مباشرة يكف عنه ما ويدعوهم إلى الإسلام إذا ثم هذه لا وجه لها ولذلك أسقطها أكثر من أكثر من واحد من الحفاظ أن الصواب إسقاطها كما في سنن نبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد وغيرهما لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لغيرها نعم قال ماذا فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال الأولى ادعوهم إلى الإسلام إذا لا يحتاج إلى... إلى ثم ليس هنا تراخل قال لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لغيره والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال مذكورة في الحديث وقال المازني دخلت لاستفتاح الكلام يعني ليست حرف عطف وإنما هي مثل آلاء, مثل آلاء قال وفيه دلالة لما ذهب إليه مالكم من الجمع بين الأحاديث في قبل القتال فإنه قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا يعني إلى الإسلام أولا تدعوهم ثم بعد ذلك يقاتلون ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكون قد بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة حيند لا باس أن يغروا فيجوز أن تؤخذ غرتهم وصحاها الشارح غيرهم الغرة هي الغفلة يعني الشارح غيرهم لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون سببا إلى القيادة من الاسلام بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم إنما يقاتلون للملك أو الدنيا فيزيدون عتوا وعنادا ومغضا حينئذ اولا الدعوة إلى الإسلام بيان حقيقة الإسلام ثم بعد ذلك إن لم يسلموا أغار عليهم قال ثم ادعوهم إلى الإسلام اي الإسلام متضمن الايمان فإن أجابوك فاقبل منهم أي فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجر شار الى انهم أهل بادية إلى أهل بادية لأن التحول من دار إلى من دار الدار المهاجرين يعني المدينة مرض بها ماذا؟ المدينة وإذا أسلموا حينئذ نكونون بالخيار إما أن يبقوا وإما أن يتحولوا فهنا ماذا؟ ادعوهم إلى الإسلام ثم إذا أسلموا أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار مهذّب، يعني إلى المدينة، اذ ذاك في ذاك الزمان، أو أنه أعم من ذلك، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إليه، المدينة، على كل من دخل في الإسلام، وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من اسلم يعني من أهل مكة وغيره، وهذا قبل الفتح، قبلها قبل الفتح، قال وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع. وتجب أو تستحب إذا ظهرت المعاصي كما نص عليه أهل العلم يعني إذا تجب أو تستحب إذا كانت البلد بلد إسلامي ووجدت فيها المنكرات ظاهرة حينئذ يجب أو استحث خلاف بينها علمي إذا وجد بلد آخر حينئذ ننتقل إليه بشرط أن تكون ما معاصي ليست ظاهره معاصي ليست ظاهرة قال هنا وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي التحول والهجرة أي أخبرهم أنهم إن تحولوا من دال الشرك إلى دال الإسلام يعني بعد إسلام وهي اذ ذاك المدينة قال فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجر مطلقا مساوا من كل وجه أي لهم ما لهم للمهاجرين من الفيء والغنيمة ونحو ذلك وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره والنصره يعني والأصل في الفيء والغنيمة قول تعالى ما أفاء الله على رسول من أهل القرى وقول سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمس قال هنا فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء قال أي من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء مطلقا أي فإن امتنع بعد أن أسلم من الهجرة من البداوة وغيرها إلى دار المسلمين ولم يجاهدوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الاسلام ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا وإنما لهم من الصدقة يعني الزكاة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذا الغنيمه و... والفئ يكون إذا هاجروا. إذا هاجروا إلى المدينة وإن بقوا ولم يجاهدوا عنئذ الله فيئ ولا ولا غنيمة قال وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين نحوهم مما لا حق لهم في الفيء والفيء للأجناد وسو مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا صرف كل منهم إلى إلى النوعين قال هنا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين إلا أن يجاهدوا إذن ثلاثة أحوال إما أن ينتقلوا إلى المدينة وإما أن يبقوا ولا يجاهدوا واما أن يبقوا ويجاهدوا ثلاثه احوال يبقوا يعني في عرب المسلمين في باديتهم لكن يجاهدون معه مع المسلمين حينئذ يختلف حكمه عن عن السابق الا ان يجاهدوا مع المسلمين أي فيكون لهم مال المجاهدين المهاجرين وغير من الخمس والفيء ونحو ذلك على مذهب احمد في الفيء واما الغنيمه فلا اشكال قال فانهم ابوا فاسالهم الجزية ابوا ماذا الاسلام أولا دعوم للإسلام ثم إن أسلموا فتم أمران انتقال أو بقاء مع جهاد فإنهم أبوا فسألهم يعني فسلهم الجزية سؤال العطاء لا سؤال استفهام قال وهي المال الذي يعقد للكتابي على الذمة فعله من الجزاء كأنها جزت عن قتله وفي حجة لمالك والأوزاعي وغيرهما في أخذها من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره واختاره الشيخ وغيره ابن قيم رحمه تعالى يعني الجزية عامة ليست خاصة بي بأهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمم ما فإنهم ابوا فاسالهم الجزية وقال ماذا ها قاتل ها من كفر إذا من كفر عام أو لا عام حين دخل فيه أهل الكتاب ودخل فيه سائر المشركين حين التخصيص يحتاج إلى إلى مخصص وإذا ذكر أهل الكتاب لا يدل على ماذا على التخصيص لأنه ذكر بعض الأفراد العام بما لا يخان فالعام اختار متميّم وبنقيم قال واختار الشيخ غين ورتجح ابن القيم غين لهذا الخبر غيله تؤخذ على الرجال الأحرار البالغين دون غيله ممن كانت تحت قهر المسلمين ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره فصل عن داره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حرم أجمع العلمي أنه لا يحل على المسلمين يعني ولات الأمور أن يتركوا دولة كافرة تقوم برأسها لا يجوز الشرع هذا يعتبر من من المعاصي إذا في قول فإن هم فسألهم الجزية هذا فيه في عموم ذهب مالك والأوزاء إلى التعمير وذهب أبو حنيفة لأنها تأخذ من الجميع إلا من مشرك عرم ستناء المشركين ومجوسهم وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس يعني حديث سن بهم سنة أهل الكتاب إذا هذه مسائل فيها نزاع مبحثها ليس فيه في هذا الباب لما أراد ما أشار اليه سابقا قال هنا فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أي فإنهم فإن أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم وكف عن عن قتاله فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله جعل القتال متاخرا أي فإن أبوا عن الإسلام وعن الجزية فاستعن بالله وحده فهو الذي بيده النصر والتأييد وقاتلهم كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية قال هنا فاستعن بالله وقاتلوا وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك وإذا حاصرت أي طوقت وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد هذا به بالحصار هنا وإذا حاصرت أهل حصن الحصن كل مكان محمي محرز حرز الموضع الحصين يقال هو في حرز يعني لا يوصل إليه لا يوصل, إليه لا يوصل إلى جوفه أو لا يقدر عليه الارتفاع وحاصرت أهله ضيقت عليهم وأحطوا بهم يعني يمنع الداخل ويمنع الخارج. قال فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أرادوك اي طلبوك وضمن الإرادة معنى الطلب وإلا فالأصل أنها تتعدى بمن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فقال نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه قال الذمه هنا العهد ذمة العهد قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن يجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم تخفروا المصدر بدل اجتمال من اسم إن والتقدير فإن إفخاركم ذممكم وذمة أصحابكم اهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه يعني لا تفوا بالعهد إذا أعطيتم الذمة ذمة الله تعالى ونقضتم العهد هذا جاء على الإسلام لكن إذا عطيته عهدك أنت ونقذت حينئذ الأمر وخف، الأمر اعتبره وخف. قال هنا في قول أهون اسم تفضيل ليس في المفضل ولا المفضل عليه شيء من هذا المعنى قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري لا تعلم أتصيب حكم الله فيهم أم لا هذا قبل ماذا قبل انقطاع الوحي قبل انقطاع اما بعد ذلك اذا طلب حكم الله تعالى وجب الإنسان وجب الإنسان وهو مسلم قال هنا الذمه العهد الذمه هنا العهد وتغفر بضم الت تنقذ يقال اخفرت الرجل نقضت عهده اي لا تجعل لهم ذمه الله فانه قد ينقضها من لا يعرف حقها وخفرته بعد ان امنته وحميته واجرته والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض عرابي وسواد الجيش فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهونا من نقض عهد الله وعهد نبيه ولعل ذلك للتنزيه ليس بواجب قال هنا فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا وهذا أيضا والله أعلم للتنزيه والاحتياط وفيه أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد لانه صلى الله عليه وسلم نص على ان الله حكم حكما معينا فمن وافقه فهو المصيب ومن, ومن لم يوافقه فهو المخطئ على كلنا الصواب ان المراد به هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل انقطاع الوحي وأما بعد ذلك إذا طلب حكم الله تعالى فيرتهد ويظن ما قد وفقه الله تعالى لذلك الحكم قال رحمه تعالى باب ما جاء في الاقسام على الله هذا الباب الرابع والست باب ما جاء في الاقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف يعني إذن تابعوا لي هذا لما متداخلة وهو اليمين والألية والقسم وكل بمعنى واحد فلا أقسم بمواقع النجوم هذا ماذا قسم لا أقسم قال للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون وقال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم وأقسموا بالله جهد أيمان كلها أسماء لي واحد والإقسام على الله أن يحلف على الله أن يفعله أو يحلف عليه ألا يفعله مثل والله لا يفعلنا الله كذا أو والله لا يفعل الله كذا هذا اقسام على الله تعالى حلف اليمين قد يكون على المخلوق وقد يكون على على الخالق قال هنا أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على المنع يعني تمنع الله تعالى أن يفعل أو ألا يفعل إذا كان بهذه النية فهو محرمان والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي والحامل له هو الإعجاب بالنفس وهو سوء ظن بالله وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب وربما ينافي أصله ينافي أصله فالتألي على من هو عظيم يعتبر تناقصا في حقه فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا هذا من باب إحسان الظن بالله تعالى وأقسم على الله إذا هذا إقسام على الله تعالى والمحرم كذلك إقسام على الله تعالى لكنه سوء ظن قال هنا عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان يدل على اليعس من روح الله وكذلك فيه احتقار الناس وفيه إعجاب بالنفس كونه يتدخل بين العباد وبين مغفرة الله تعالى هذا يدعى لعجاب في النفس وأنه كأنه أراد أن يحكم الله تعالى فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه تألى يعني يقسم عليه لأنه قال والله لا يغفر أقسم على الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ان لا أغفر لفلان إن اني قد غفرت له وأحبط عملك عملك ظاهر جميع العمل هذا عام لاعجابه بعمله وإدلاله على الله تعالى بعمله وقول من ذا استفهام على جهه الإنكار والوعيد ومن استفهام مبتدا وذا ملغا والذي خبر من ذا الذي من مبتدا والذي خبر قال هنا هذا ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفل ذلك الرجل فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد ما له عنده من الكرامة والحظ والمكانه وهذا لجهله بإلهية الحق وربوبيته سبحانه وتعالى أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا اغفر لمن اساء من عبادي قال هنا اني قد غفرت له واحبطت عمل راه مسلم قال تالي من الاليه بتجديد الياء اليمين يقال الا يؤلي الىن وتالا يتالا بالياء والاسم الاليه بالياء تاليا تألي والاسم الاليه وقال هنا استفهام انكاري يعني من ذا الذي وفيه تحريم الادلال على الله ووجوب التادب مع الله في الأقوال والأحوال وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام اللهية والربوبية قال هنا إن قد غفرت له أحبط عملك فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك به بسببه صحيح لأنه فعل معصيته فلما تأله على الله تعالى غفر له بسببه يعني احبط عمله وصار سببا في مغفرة رب جل وعلا لذاك العاصي فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه قال المصنف وفيه أن الرجل الشيخ السلام محمد الوهاب رحمه تعالى في المسائل وفيه أي في الباب أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه يعني فقد غفر له بسبب ماذا التعنيم هذا وبخه ويكره ماذا يكره التوبيخ وحينئذ جعل ماذا؟ هذا التوبيخ سببا في في المغفرة له قال هنا وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه وكون الجنة أقرب إلى أحدين من شراك عليه والنار مثل ذلك قال غفرت لذلك واحبطت عمل ذلك غفرت لذلك يعني دخل الجنة واحبطت عمل هذا وحينئذ دخل النار قال وفي حديث أبي هريرة ذا الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته او بقى دنياه واخرته عابد يشير إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متأخين يعني أخوان فكان أحدهم يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان المجتهد لا يزال يرى الاخر على الذنب يعصي فيقول اقصر كف عن المعصيه فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر فقال خلني وربي يعني ما الذي أدخلك بيني وبين الله تعالى انت ستدخل الجنه يعني خلني وربي هذه موجوده الى يومنا بني اسرائيل قال هنا فقال خلني وربي يعني العلو يتوب بين وبين الله تعالى أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك كأنه لما قال أبعثت علي رقيبا حرك فيه ماذا ما في نفسه والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد يعني في التعبت أكنت بي عالما أكنت بي عالما هذا غيب كأن يغفر لذلك ولا يغفر لهذا أو يدخل الجنة أو ان هذا ليست إليك أو كنت على ما في يدي قادرا فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال تكلم بكلمة ويقول والله لا يغفر الله لك بقت دنياه لأن من حبط عمله خسر الدارين وآخرته صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البغوي وغيره عن عكرمة ابن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يماني يماني هكذا عندكم والأص يمامي يمامي تعالى وما اعرفه هو أبو هريرة قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة يعني من المسلمين وقع في معصية لا تقول هذا يدخل النار وهذا يدخل الجنة هذا ليس ليس إليك بل إلى الله تعالى قال قلت ومن أنت يرحمك الله قال أبو هريرة فقلت إن هذه كلمة يقوله أحدون لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه يعني كلمة جارية على اللسان والله لن تدخل الجنة لن يغفر لك قال فقال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين لوه ماذا متأخيين احدهما مجتهد في العباده والاخر كانه يقول مذنب فجعل يقول اقصر عما أنت فيه قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال اقصى فقال خلني وربي ابو علي رقيبا هنا سقط عندكم انتظروا سقط قال يعني فقال فوالله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده عند الله تعالى فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحظر تمنع على عبد رحمتي لا لن يستطيع قال لا يا ربي قال اذهبوا به إلى النار اذهبوا به إلى الكلمة واحدة والله لا يغفر الله ونفهنا فقط كلمة واحدة قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أو بقى الدنيا أوبقت أو بقى الدنيا أو بقى يعني أهلكت ومن التنب السبع المبقات المهلكات إذا كلمة واحدة لا يلقي لها بالا لم يستحضر كان في غفلة عنها بل قد يكون الدافع له ماذا غيره ليس كل غيرة على محارمنا تعالى تكون مصيبة فيها قال هنا أو بقى يعني أهلكت وفي هذه الحديث بيان خطر اللسان بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام وفي حديث معاذ قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذونا بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه التلمذي وصح إذا الاقسام على الله تعالى إن أريد به الحجر والمنع على الله تعالى حينئذ يكون محرما كبيره من من الكبائر واذا كان من باب احسان الظن وكان من رجل صالح عن اذن الله شكال فيه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين